إنه الحق, إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنَحْبَبْتَ ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمْ لَمْ بَأْ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى يَكُونُ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وهو الله لا إله الا الله له الحمد في الاولى ولا اخره وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم جعل الله عليكم الليل سر مدن لا يوم القيامة من لاهن غير الله يأتيكم بضياء أفلا قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار رستمدن لا يوم القيامة من لاهن غير الله من لاهن غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوذِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِي ياك الله الدار الآخره، ولا تنسن نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغى الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن و عمل الصالحات ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وب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 بسم الله الرحمن الرحیم الاسلام احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفهم جنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الذين صدقوا ولا يعلم الذين الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزية لهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 وَجَعَلْنَا هَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب نليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرین فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي لَأْخِرَةِ الْمِن الْصَالِحِينَ وَالوَطَنِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ حَدِّ مِنَ الْعَالَمِينَ أهينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكَع فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمُ عَبُدُ اللَّهِ وَأَرْجُلُ الْيَوْمَ لَا خِرَةٌ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِمِينَ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 وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا اللَّهِ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.